من مدى ما صحيح البعض ده حاجة وحشة أنا وقلبي ما نستهلوش بقالت مدى ما سألتش فقلت mo na انا وحدي بتيجي فبالي وما بنساش عشان غالي قوي قوي عندي معك بزا ما بحسبك elt sh fa olt gi ana wasa we law teksef ma yehmsh hasab vik toreta wona fi hudnak abta la